مع الأدباء حلقة مع الأديب الدكتور مصطفى محمود تقديم إبراهيم الصرف سيداتي وسادتي ولد أديبنا الدكتور مصطفى محمود بشبين الكوم في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1921 وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بطنطا وتلقى تعليمه الجامعي بكلية الطب جامعة القاهرة حيث تخرج فيها عام 1952 واشتغل بالطب حتى عام 1960 متخصصا في الأمراض الصدرية ثم تفرغ للأدب منذ ذلك التاريخ ولكنه ابتدأ الكتابة الأدبية منذ عام 1947 حيث نشرت له مجلة الرسالة التي كان يرأس تحريرها الأستاذ محمد حسن الزيات قصة بعنوان القطة الصغيرة ثم قصة أخرى بعنوان الهواجس صدرت في عددين متتاليين وقبل ذلك بعشرة أعوام كان الدكتور مصطفى محمود يكتب ولا ينشر وكانت بدايات تعبيره الأولى بالشعر والزجل ونشر الدكتور مصطفى محمود نتاجه الأدبي القصصي في جريدة المصري ثم آخر ساعة وأخبار اليوم ثم في مجلة التحرير في بداية ظهورها حيث كان من الذين شاركوا في إخراجها مع بداية الثورة عام 1952 ثم انتهى به المطاف إلى روز اليوسف وصباح الخير وعلى مدار الخمسة والعشرين سنة الماضية أصدر الدكتور مصطفى محمود ما يزيد على ثلاثين كتاباً في القصة القصيرة والجواية والمسرحية وأدب الرحلات والمقالات والدراسات وفي بداية كتبه كنا نلمس اقتناعا بالمذهب المادي ولكنه عاد فرفض الفكرة المادية جملة وتفصيلا في مؤلفاته الأخيرة وفي مراحله التعليمية الأولى كان الدكتور مصطفى محمود مهتما بالنشاط العلمي فشارك في جمعية العلوم وجمعية الراديو اللاسلكي وجمعية الكيمياء وهو من عشاق الموسيقى منذ الصبع ومع ذلك فقد حصل على جائزة القصة في السنة الخامسة الثانوية ولكن علاقته بالأدب في تلك الأيام كانت علاقة خاصة بينه وبين نفسه وقد حصل الدكتور مصطفى محمود على جائزة الدولة التشجيعية عن كتابه رجل تحت الصفر. وقد كتب الأستاذ توفيق الحكيم في تقريره عن ذلك الكتاب أنه الكتاب الأول من نوعه في أدب العلم وإن مؤلفه الدكتور مصطفى محمود هو رائد هذا النوع الأدبي في حياتنا الأدبية سيداتي وسادتي ذكرنا من قبل أن الدكتور مصطفى محمود قد قدم لنا ما يزيد على ثلاثين كتابا هذه الكتب هي الله والإنسان مجموعة مقالات وأبليس مجموعة مقالات وأكل عيش مجموعة قصص قصيرة وعمبر سبعة مجموعة قصص قصيرة وشلة الأنس مجموعة قصص قصيرة ورائحة الدم مجموعة قصص قصيرة وأينشتاين والنسبية دراسة علمية والأحلام دراسة ولغز الحياة دراسة أيضا ولغز الموت دراسة هي الأخرى والمستحيل رواية والأفيون رواية ورواية العنكبوت والخروج من التابوت رواية أيضا ورجل تحت الصفر رواية هي الأخرى والزلزال مسرحية ومسرحية الإنسان والظل واعترفوا لي من رسائل القراء وخمسة واربعين مشكلة حب من رسائل القراء واعترافات عشاق من رسائل القراء والغابة عن رحلة في السودان وكينيا وتنجانيقة ويوميات نص الليل مقالات وفي الحب والحياة مقالات والقرآن محاولة لفهم عصري ورحلتي من الشك إلى اليقين دراسة وحكاية مسافر من رحلة المؤلف إلى أوروبا والصحراء رحلة في الصحراء الكبرى وغومة مسرحية والطريق إلى الكعبة من رحلة المؤلف إلى مكة والله مقالات والتورى مقالات والاسكندر الأكبر مسرحية والشيطان يحكم مقالات الأديب الدكتور مصطفى محمود كتب في الأدب والعلم والدين وفي كثير من قضايا الفكر الإنساني كتب في القصة والرواية والمسرحية والمقال والبحث العلمي وأدب الرحلات وتفسير القرآن الكريم ولهذا نرجو من خلال ذلك اللقاء أن نتكشف بعض جوانب هذا الأديب الكبير الدكتور مصطفى محمود في رحلته الحافلة المتنوعة مساء الخير يا دكتور وأهلا بي في هذا وسهل. البرنامج الحي يا دكتور في بداية هذا اللقاء بنحب نتعرف على البدايات الأولى لتكوينكم الثقافي والله هي أنا استقيد تكويني من عدة روافد نعم نعم يمكن أول حاجة هي الروافد الخاصة بي وبذاتي اللي أنا أتولدت بيها نعم ف... في مزاجي الخاص حب نعم للجمال والفن والشعر والموسيقى وطبيعة متأملة نعم يعني أنا بطبيعي متأمل أحب أكتشف اللي وراء الأشياء ما وراء الظاهر ما بين السطور اللي هي ممكن تفسر لي كل الجزئيات اللي بشوفها دي حاجة جوة في, في المزاج الخاص بتاعتكوين بعد كده الرافد الخاص بالبيئة والمدرسة والبيت نعم يمكن اهم حاجة في تعليمي وفي دراستي وفي بئتي الثقافية هي كلية الطب ودراسة العلوم اللي التقت مع عقلية العلمية المتأملة الباحثة عن الحقيقة. نعم. يعني أول ما وافت الدم التجربة اللي في أنبوب الاختبار بين حمض كبريتيك وزنك يطلع أدروجين زائد مش عارف ايه عقده كده يعني كانت لحظة منساهش. يعني وانا بشوف تفاعل المركبات عشان احساسك كان به ايه يا دكتور؟ يعني الفضول اللي ما تقدرش تدقيله حد ابدا يعني التريد يبقى احلم باستمرار اني يبقى لي عندي معملي واني اكتشف واني اخترع غازات ومركبات وحاجات بالشكلة تكوينك يعني النفسي في تلك الفترة او الذهني كان بيسرح بيك سراحات مثلا شبه اسطورية كان بيخيل اليك ان هذا المعمل هو المفتاح اللي هتنطلق من خلاله كده الى يعني الكون واخترع مم. طيارات وصواريخ وأوصل للأمر وأروح كل دي أحلام كلها مبنية في النهاية على التجربة الزغيرة بتاع عمبوبة الاختبار اللي واحد يحط مش عارف حامز كابريتيج زائد خرصين يساوي إدروجين زائد كبريتات خرصين وبعدين يطلع إدروجين فيولعه بعود كابريت فيلاقيه زي الشعلة كده مولع يعني البحث في أصول الأشياء في العناصر في الحاجات دي يعني ما نساش يعني هي قدحت الداخلي شرارة كده الفضول نحو المجهول طبعا خد شكل زي ما أنت بتحكي أسطوري م. إن أنا بقى وأركب طيرات وألف وأكتشف عناصر وأشفل مرضى أو حاجات كده يعني أه ده دي آه يعني, يعني طبعاً أهم ما في البيئة كانت كلية الطب مع العلم أننا قلنا في البداية إن كان فيه البدايات مع المعمل مع, مع المدرسة الثانوية لكن ده بقى يعني يعني هي كانت أكتر حتى من مجرد فضول لأن أنا عملت فعلا معمل في البيت وجبت أحمد وجبت مش عارف مركبات وبقيت أحضر أجبس أحصابون وأقطر وطلع مش عارف إيه حاجات كده كل ده يعني طبعا في كل الطب كان فيه أخطر من كده ان أنا واقف لأول مرة قدام جسة ميت إن مم. بحط المشرط وبفتح الدماغ إن بمسك المخ وتتبع الشرايين والأعصاب إني أسأل السؤال الأزلي من أين وإلى أين نعم. إيه قبل الميلاد وإيه بعد نعم. الموت نعم. يعني كل دي يعني كانت بتحطني في دوامة دوامة يعني إذا كان لحظة وقوفي قدام أموبة الاختبار قدام أموبة الاختبار وبشوف تفاعل المركبات وإيه دب منين طبعا قدام الإنسان الميت آه. وأنا بسأل راح فين وجه منين وبحط إيدي على المخ يا طرق هو ده العقل على القلب يا ترى هنا الحب ازاي؟ فين راح الحب والضمير؟ وفين ده من الجسد اللي قدامي؟ هل إنسان هو الجسم؟ أو في شيء آخر؟ يعني أنا شايف هنا أن الدكتور مصطفى محمود في هذه الرحلة أو هذه التجارب ما كانش مصطفى محمود طالب الطب الراجل العلمي المقيد بمنهج بارد أو جامد أو موضوعي تماما وإنما كان مصطفى محمود محب العلم بغية الوصول به إلى أهداف أكبر مفلسف العلم واخذ من جزئيات العلم أشياء يمتطيها لكي يصل إلى آفاقه الخاصة والكبيرة والبعيدة والمتدخلة والمتشبكة مع الهموم الفلسفية والخبرات الدينية بالظبط في النفس يعني هو طبعا الوقافات دي انتهت بعد كده في الكبر الى كتاب زي لغز الحياة لغز نعم. الموت اينشتاين والنسبيه يعني تحس بر... فعلا الرافد ده جه منين نعم اه ال الرافد الثالث بقى هو اطلاعي الخاص نعم. خارج بقى المدرسة وخارج البيت وما تصيدت من المكتبة يعني بيني وبالنفس كده في لحظات فراغي نعم. ف يمكن هنا بقى تقدر تقول الأدب الروسي فيما قبل الثورة اللي هو أنتون تشيكوف، باستويبسكي، تلوستوي، جوجول نعم. دول كانوا العماليق الكبار دول. العماليق اللي ما تكرروش نعم. الواقع. نعم. فدول كانوا بالنسبة لي مدد وأساد زكبار ورافض من روافض تكوين شخصية الأدبية القراءة جت أمت؟ جت بعد الجمعة والأبن الجمعة القراءة جت يعني متأخرة يعني جت في المراحل الجمعة الأخيرة وأنا في السنوات الأخيرة في الجمعة يعني في الثلاث الأربع سنوات الأخيرة جت القراءة في مراجع أجنبية لا أنا مش ضروري في مراجع أجنبي يعني اللي أسلامك إلى هذا يعني أنا كنت بقرة كتير إذا كان على القراية ده من أيام حتى ابتدائي كنت بقرة أيامية كنت بتطلح حاجة سلة رواية الجيب رواب إرشين ساغت أوه. فأنا ما... ما سبتش رواية اللي مقاريتها الحقيقة أنا تعمدت سؤالي هذا علشان أصل للنتيجة دي أصل القراءة بتكون نوع من مغروسة متربيين عليها الناس اللي اعتادوا القراءة وبعدين سيادتك بتقول إنها كانت رواية الجيب رواية الجيب يعني القراءة المحرمة في ذلك الحين أوه. يعني الخروج على عصا الطاعة بتاع وزارة المعارف في ذلك الحين ولا هي يعني هي دل أسلمتك إلى القراءة هي أنا نمت معك هي دي بداية القراءة يعني طبعا القراءة من منظمة الممنهجة يعني جد معدين صحيح. إن أنا مثلا أحب على الأدب الروسي والأدب الأمريكي والأدب الإنجليزي والفرنسي وبتاع فيما نبعه ومهات كتبه وكذا ده جد معدين لكن في الأول كنت أي كتاب يقع تحت إيدي أحباره برضو عاوز ملاحظة أخيرة حول ذي الروافد الثلاثة أو العوالم الثلاثة اللي أسهمهم في تكوين مصطفى محمود الثقافي والفكري الكلي الجانب الخاص والذاتي وبعدين البيئة وبعدين استخلاصت لنا من البيئة بعد كده جهدك الخاص في الاطلاع أنا بيخال إلي ان العناصر التلاتة دول بيتشبكوا تماما مع ما انفصلوش يعني بيمدوا بعض كالبذرة والتربة وبقية عناصر التكوين طيب هندخل دلوقتي يا دكتور إذا سمحت لي مانش عارف الله منين أبدأ بعد السؤال اللي حاولنا نتعرف من خلاله على جوانب تكوينكم الثقافي أدخل على مصطفى محمود رائد القصة العلمية في أدبنا كما قال الأستاذ توفيق الحكيم وبتهيئة لأن دي برضو بداية ممكن نبدأ منها عشان نشوف بيت جوانب تعبيركم الأدبي في القصة والمسرح أوه. وادب الرحلات الى اخر هو بالذات انا بح... كنت بحس دايما في الجيل بتاعنا ان العلم بطل اذا كان زمان روميو هو البطل اللي بيحتل المنشتات الصحفية باخباره ومغامراته ففي العصر بتاعنا اللي بيحتل المنشتات الصحفية هو رائد الفضاء وقدرين لما تولد ولما مات ولما حط على الأمر ولما عمل يعني نعم. البطل بتاع العصر هو العلم نعم. وبعدين هذا البطل دخل حياتنا نعم. يعني في السخان في الريكوردر في, في جهاز التكييف في لمبة الكهرباء جوه حياتنا دخل, دخل لنا من تحت عقب الباب العلم هو شريك بيشاركنا في اللقمة اللي بناكلها بنور بنور آه آه آه إلى أخره من أول, من أول ما بتركب, بتركب القطف للناس من أول ما بتركب آه الطيارة آه كل ده العلم العلم بطل دخل حياتنا فأنا بشوف أن الأدب الواقعي مش ممكن يكون واقعي إلا إذا عكس هذه الصورة وهذه الصورة هي أي هي بالإضافة إلى الأبطال اللي احنا عارفينهم التقليديين في بطل آخر اسمه العلم ده السبب اللي أنا أعتبر أن الرواية العلمية يمكن أقرب الروايات اللي تعبر عن عصرنا واللي ممكن نسميها أدب واقعي فعلا الحقيقة أن المفهوم ده للرواية العلمية يمكن بيختلف عن مفاهيم الرواد الأول في أوروبا للرواية العلمية هما كانوا بيعتقدوا ان الرواية العلمية نوع من النبوءة نوع من الكشف الجديد أو, أو الارهاص بأشياء ممكن أن تقع فا. إنما انتهينا هنا بتتل... بتلتقط ما أو. هو قائم بالفعل وهو بقى. مسيطر على الوجدان مم. الإنساني أو. وهو ما نسميه بالعلم ده الفرق في اعتقاد الكبير أنا كنت عاوز أسأل برضو في الجانب التكنيكي عن اللغة الضرورية للتعبير عن الرواية العلمية اللغة الضرورية للمتلقي وللفن هي لغة مختلفة عن لغة زمن الم... يعني اللغة الزمن اللي هي إسهاب دا. وتكرار وجمل مسترسلة الأديب ما يهموش إنه هو بدل ما يكتب صفحة يكتب عشرة آه. آه لا هنا الأدب العلم نوع شديد الاقتصاد في العبارة العبارة القصيرة التلغرافية العميقة الدلالة اللي هي إذا كان عندنا عبارة دولة على عشر عبارات نستخدمها ومن نستخدمش العشر عبارات وحكاية الوضوح وحكاية, وحكاية الإصال السريع اللغة العلمية أيضا التلغرافية آه السريع العصر آه آه طيب أدوات الكاتب هذا النوع من التجارب الأدبية أدواته بالإضافة إلى الخيال وإلى الجمال ودي حاجات أساسية في كل فنان لكن هنا لابد يكون له حصيلة خاصة في موضوع العلم إيه اللي حصل في الزرة والكيمياء وإيه اللي حصل في الفضاء وإيه اللي حصل في جسم الإنسان واللي اكتشفوه في السمع والبصر والقلب والمخ يعني هو لازم يكون عنده اللي بنسميه خلفية متعددة الجوانب لكل ما جد في حقل العلم بس طبعاً بالإضافة إلى, إلى الفنان أساساً يعني اللي هو اللي يقدر يقدم ده كله آه في قالب الرؤية باستمرار ممتعة وفيها الجمال وفيها الجدة وفيها النظرة المستقبلية وفيها الخلق الدكتور مصطفى محمود كتب لنا في القصة القصيرة الكثير جداً وكتب لنا في الرواية الطويلة مش, مش أقل من أربع خمس روايات وكتب لنا في المسرح وكتب لنا في أدب الرحلات وكتب لنا في الدراسات العلمية والمقالات الصحفية برضو عاوز أسأل إيه الضرورة التي تلجئ الفنان إلى الانتقال من يعني أداة تعبير أو وعاء تعبير إلى وعاء آخر يصب فيه خبرته الجديدة أو تجربته الجديدة اللي بيلجئنا كفنان وكمصطفى محمود حين أترك القصة لأكتب مسرحية أو هو رواية هو الموضوع بيفرض القالب نعم لأن ما فيش عندي إطلاقا فرق بين شكل ومضمون الموضوع دائما يفرض القالب بتاعه ويفرض الشكل بتاعه ففي موضوعات هي بطبيعتها موضوعات صراعية تتألف نعم. من صراع طرفين وتكون أجمل شكل وأجمل قالب لها هو الحوار. نعم فهذا النوع هذا النوع من الموضوعات بيكون أنسى بشكل له المسرح وبييجي ييجي للذهن على شكل حوار وعلى شكل مناظر مسرحية فورا لأن ما فيهوش ما بنقولش فلان صح من نوم وكل مش عارف ايه وبعد اللي من بطل حصل وحصل, وحصل أبداً كل دا ما يبقاش في الذهن احنا فجأة بنحط موقف اللي بيسموه موقف عنيف وفي صراع بين اتنين فهذا النوع من الموضوعات بيبقى قلبه المسرح الموضوع اللي فيه صراع طب هو بعد النقاد الرواية برضو بيقولوا ان العمل البناء الروائي نفسه بيذهبوا مش بس الى ان البناء الروائي نفسه فيه هذا الخيط الدرامي فيه هذا التكوين بين الأشياء المتناقضة بين أطراف مختلفة من الوجود بين مش عارف إيه اللي بنسميه الصراع الدرامي بيقولوا إن دا موجود, موجود حتى في القصيدة الغنائية موجود. موجود. موجود في كل حاجة نعم. موجود في حتة الموسيقى يعني هي الرواية بتبقى فصول طويلة متعددة لأعمار ممكن تلات أربع جيل عم بين يشتغلهم تغ تغزل أنت تركو دا ودخلف ودطلع ود وتسترسل وتسرد وفي بالك إنما المسرح الحكاية دي فيه مركزة جدا وإنت و... قدام زي مواحد بدل ما يقعد يقولك والبحر وكم مش عارف إيه والسمك إيه ده يروح رامي نفسه في البحر فورا نعم فهو ده الحقيقة فرق يعني بتعمل لك إيه القصة القصيرة القصة القصيرة القصة القصة القصة بقى تختلف عن ال... في إنها لحظة شريحة نعم آ... اللي بيسموه قطاع أو سكشن أيه. ما هوش ابدا انا بحكي عن حياة واحد من مولده الموته او 3 اربع اجيال او مش نا. عارف حصل ايه نا. ده هي لحظة واحدة حصل ذات مساء في يوم ما لحظة تساوي العمر كله هي دي اللقطة المكسفة المعبرة بتبقى القصة القصيرة بتاخد... دي بتبقى القصة القصيرة انما الرواية نوع نعمل الكتابة المرتاحة قوي اللي بقولك زي من غزل التريكوف واخد بالك واحد ما هوش مستعجل وي ويوصف ويصور وي ويفرع ها ده شيء مش المسرح حاجة تانية خالص المسرح عبارة عن سينة أو منظر مركز جدا بيتلخص فيه قرع السيوف قرع السيوف بين البطلين ومن آخر يعني الأعمال المسرحية اللي صدرت للدكتور مصطفى محمود مسرحية غومة مسرحية أحد الأبطال العرب المناضلين للاستعمار التركي في ليبيا الشقيقة والحقيقة أن هذه المسرحية بيحاول فيها الدكتور مصطفى محمود أن يعصر التراث القريب أن يقدمه للمتلقي العربي في صورة توحي بأمل كبير جدا في هذا الوجدان والوجود العربي دكتور مصطفى استخدم في كتابة هذه المسرحية أساليب فنية جديدة استخدم أيضا لغة الشعر وهو اللي عمل الموال والأغاني اللي اقتضتها المسرحية في الجوانب الغنائية فيها يقدر يكلمنا عن هذه المسرحية كمرحلة من مراحل تطوره ويرصد لنا العلامات اللي استطاع أن يحققها واللي بي يعني بيخيل إليه أنها جدت كجديد في قدراته المسرحية ككاتب مسرح هي الحياة الجديدة بالذات في مسرحيات غومة. هي الأول مرة أنا بتناول البطل من غير ما أرمي عليه أساطير وهيلمانات والشخصية اللي رسها في السماء ورجلها في الأرض أبداً ده هنا البطل بسيط فيه كل عيوب الإنسان فيه الشر وفيه الخير وفيه الزكاء وفيه لحظة الضعف وفيه لحظة الغفلة يعني هو الجديد هنا ان البطل تحس انك انت شفته مبارع في دكان بقالة مثلا ممكن تلاقي هذا البطل بالرغم من كل هذه الشخصية انك تعرفه وانه ما هوش بطل اسطوري متقابلش زيه كل مثلا مئة سنة لا يجود الزمان بمثله الا ابدا ده فيه الجانب العادي من الانسان فيه جانب الضعف والقوة ما فيهوش العملاق الاسطورية الحاجة التانية اني استعملت اسلوب الموال يعني اسلوب ملحمي احنا بالذات في مصر بنقلافه وفي الشرق نقلافه لما بنحكي عنتر وابو زيد الهلالي بيتحكى على ربابة على شكل موال واحد مم. بيقوله في قهوة والناس عايز. بتتلموا ايه وحصل ايه يقولك وكيت وكيت وكيت كله موال والناس تتلموا وتنفعلوا فالأسلوب ده مألوف عندنا قوي فانا استخدمت كل الوقائع التاريخية بالاضافة لأبطال والعصر كلهم حطتهم في أسلوب الموال الحقيقة أن يعني الأسلوب الملحمي حضرتك في البداية قلت لنا أن غومة البطل بتاع هذه المسرحية إنسان ممكن نقابله مع البق... عند البقال وممكن نلقاه ونحن نركبين الترام أو الأوتوبيس أو شيء من هذا القبيل يعني حطته في وجدنا حطيته كائن واقعي أو عادي جدا أو ما يخلو من الحس الأسطوري ومع ذلك كتابة الموال أو الكتاب الملحمية والأسماء بتاعتها أيضا بتدي نوع من المباعدة يعني يعني بتخلي الأبطال الشعبيين أسطوريين يعني بتخلع عليهم ما هو شيء اللي بيخلع أنا بقول اللي حتى اسمه ما بقول اللي بي ما بي ما اللي ما بيخلع ما كل ال الهالة دي بيكون الظرف والدور اللي لعبه هذا الشخص يعني برغب إقترابه من الحريم فهو أيضاً بطل وأسطورة بطل لأن هو الظرف اللي تحط فيه والمواصفات التاريخية والمرحلة لها دخل فعلا في خل... الهالة الأسطورية دي. الحقيقة برضو ان حكاية الحس التاريخي أو الحس الأسطوري من القضايا اللي بيسرها نقاد المسرح لما بيجم يعرضوا لها كتكنيك كقدرة من قدرات الكاتب الخاصة على استيحاء التاريخ لا التأريخ آه. يعني في فرق م. كبير جدا لا فدي كانت محاولتك معاها إيه الحتة دي وانت بتديل نهومة هي ممكن تأتي عفويا وبلا دراسة وبلا إعداد مسبق ولكن المسرح في الوصف يتطلب لا أنا, أنا بشوف ان التاريخ يكرر نفسه نعم. بالرغم من احساسك بدوره حياة اختلاف و... الجزئيات اه اه اختلاف التقاليد والأعراف لكن الإنسان هو الإنسان بمواصفاته فالتاريخ بيكرر نفسه ففي الواقع أنا لما أردت تاريخ العصر نفسه لقيت نفسي ولقيت نفسنا ولقيت العرب كلهم ولقيت التاريخ اللي احنا عايشينه جوه كل الحقبة القديمة قوي قوي اللي كتبت كتبتها عنه ما مش عارف هي بتبقى قديمة قوي قوي قوي للي كاتب أينشتين يعني يعني <تصفيق> دي برضو تلاها في نفس الحكاية في الإسكندر يعني برضو الإسكندر <تصفيق> يعني هي أهم حاجة في الأدب المسرحي اللي يتناول التاريخ أنه لازم يجمع المعاصرة إلى جانب القدم أي. يعني لازم تحس بنفسك حتى لو كنت بتشوف هملة مثلا أو بتشوف الإسكندر أو بتشوف غومة ها؟ وتحس بالتاريخ اللي انت عايش فيه وأن الإنسان هو الإنسان لازم يعني المعاصرة والقدم لتنين يلتقوا مع بعض ودي دايما هي نقطة ال كل أديب له رؤيته للكون، له همومه، له رسالته، هو زي زي الفيلسوف، زي أي إنسان من هذه الكائنات الإنسانية الكبيرة اللي بتحاول تقدم للوجود رؤية ونور وأشياء كثيرة تتركها. للإنسان. الدكتور مصطفى محمود في كلمتنا اللي قدمناه بها للمستمع واضح أنه مر بمراحل من مراحل التجريب أو الرؤية أو مجاهدة أن يصل إلى يقين وده كان بالسلب آنا وبالإيجاب انتهى, انتهى بالإيجاب إلى ذلك اليقين الذي استراح إليه واطمئن وجادت نفسه عطاء في محاولة رؤية القرآن الكريم رؤية خاصة وجديدة وده ما بيبعدش بينا عن مصطفى محمود الأديب ده يمكن يبلور لنا أكثر ويدهلنا ويدينا جوانب من نفسيته ومن رؤيته للوجود. دكتور مصطفى في البداية بنحاول نعرف إيه رسالة الأديب والأديب مصطفى محمود كفنان هو رسالة الأديب عامة ولا مصطفى محمود لا أنا هتكلم عن نفسي أولاً يعني آه. رسالة الأديب هو إنه يوصل إلى الناس رؤنا. رؤنا. للعالم أيوة. وأنه في نظري أكتر من كده يعني هو الأديب أكتر من أنه بيوصل صورة شفها أو حسها أنا بشوف أنه هو لازم يوصل لهم خير جمال قيم وأنه يكون عملية الخلق اللي بيقوم بيها لأنه هو في الواقع بيعيد بناء الـ الـ الوجود على طرازه الخاص وبعدين يقدمه تاني للناس مكسف مبلور مركز أهي دي رؤية للدنيا كما أحب أن تكون حل آه آه لكن الخير دي بتوقعنا في مآزق فنية إلى حد كبير جدا يعني إذا اعتبرنا الخير معيار من معايير, من معايير قياس الفن يعني عاوز أقول إذا اعتبرنا الخير مقياس من مقاييس العمل الفني ده ممكن يخلق بعض الإشكالات يعني الأديب حين يتصدى للتعبير عن تجربة إنسانية بيبقى يعمل في معمل الوجود الإنساني بما فيه من سمو وانحطاط ما بيحولش دين الشخصية شخصية وغد مطلق الوغدية ولا بيحاول الدين الشخصية شخصية إنسان أقرب إلى الأنبياء أو أقرب إلى القديسين أو إلى الملائكة إنما بيدهون عجينة رمادية لا هي بالأبيض الناصع التام البياض ولا بالأسود المطلق الصوات بيدهين من التعاطف حتى مع هذا الشغيل نحن متفقين و... في النقطة دي احنا بنقدم الواقع بألوانه لكن هو الخلاف هو الآتي إيه هدفك في النهاية إيه من تقديم كل الناس اللي عملت حركهم على المسرح م متفقين ان الناس اللي إحنا بنحركهم على المسرح يلزم ان هم ناخدهم بترابهم ما نقلفش ناس من عندنا كلام والأنبياء ده متفقين لكن انا جبت الناس دول وخدتهم زي بعبلهم كده وترابهم وحركتهم على المسرع بقول انا هدف النهائي ايه من تحركهم؟ هل اني اسلي الناس أو على أو قتل الوقت او اني اقدم مثلا صورة معينة او او ان هدف انا بقى بشوف اني لازم الـ الـ الهدف النهائي لعمل سواء كان مسرح أو رواية أو دراسة إن هذا الشخص اللي بقاعد بيتفرج يطلع وقد ازداد حاجة يعني ازداد نور يعني اكتسب حقيقة ازداد إحس إيمان يعني أنا عندي الخير والحق والجمال أهداف نهائية للفن طبعا الناقد زي الأهداف الفلسفيه المتعارف عليها الناقد نعم. النقاد في عمومهم ما يتفقوش معايا في النقطه دي نعم. لان هم حاسبهم إن, ان هذا الفنان عاد تركيب العالم بشكل مخلوق وجديد آه. سواء كان شر او هذا العالم المؤلف بيكتب رواية بوليسية او جريمة او او جنس ها هو عندهم فن لكن انا عندي ان الفن هو الجنس على إطلاقه يبقى ضرر يب النايس الكتاب النايس أنا أنا يبقى ناقص ليه بقى لأن الحياة ما هيش كلها جنس الجنس لحظة نعم. والحب لحظة العاطفة يعني بين نعم. الرجل والمرأة لحظة جو إطار متعدد الجوانب عارف. ومتعدد الاهتمامات أيوة إذا جاءت يعني جاءت يعني أنا حبي ما نعم. هوش بس للمرأة نعم. في حب الابني والأبويه وللمجتمع وكل طفل في الشارع بح ابني كل عجوز وانا باخد بقيله عشان يعدي بشوف انه هو ابويا ها؟ في حب عندي للحق والخير والجمال ممكن اضحي ممكن احارب واموت عشان قضية حق ما ده برضو في علاقة حب بيني وبين خالقي ها؟ فده حب برضو فاذا إذا كان المؤلف ساب كل هذه الانواع وركز على علاقة رجل بامرأة ومش بس رجل بامرأة رجل بامرأة في الفراش ده يبقى نوع من التشويه للواقع ده صحيح إذا كان هذا أوه. التركيز ما يستهدفش أن يكشف للإنسان عن جزئية من جزئيات وجوده وهذه الجزئية قد تسلمنا قد تكون حلقة في سلسلة كبيرة جدا هي التي سرتها أنت الآن ده الكلام ده في العلم تعرف لو كان واحد عمل دراسة عن الجنس كدراسة علمية أنا يعني. معاك إنما الفن يتصف بالشمول الشمولية التوتاليتيريا الفن الشمولي ومع ذلك فالقصة القصيرة كما ذكرت أنت هي شريحة سريعة هي نوع من الشرارة هي نوع كله. من شيء يعني تلخص العمر كل المسألة يمكن أسلوب التناول هو اللي بيحدد مدى اتجاه إلى الخير أو الاتجاه إلى الشر يعني عملية أن نحنا نقسم الموضوعات إلى أقسام فنقول هذه الموضوعات لجانب الخير وهذه لا الموضوعات لا لا هي من غير تأسيم أنا رأو لك أن أغلب ما هو مسيطر على الفن في العالم كله من شرق وغرب ما هوش الخير أبدا إطلاق يعني هو في النهاية آه يمكن التجارة الكسب الفضول إرضاء الزوء الديمجوجي للجماهير إنما الفن اللي هو زي ما حكيت لك اللي لازم يوصل الإنسان الجمال والقيم والحق والخير قليل يعني من غير من نحاول أي تأسيم في الواقع الفن مسيطر عليه الأسلوب نعم الأسلوب يعني في النهاية قدرة الإنسان أن يلمح حوله مجموعة ناس ويخطبهم بأسلوب جديد ويحكي لهم حدوتة ما زالت هي دي أول شيء وأهم شيء في الفن إن هو قدر يلم مجموعة ناس وقدر يكتذبهم وقدر يعيد بناء العالم قدامهم ويحكي حدوتة الحدوتة دي مفيدة أو مضرة ما تهموش لا ما عارف هو مسألة إعادة بناء العالم مش مجرد إعادة أو يعني بناء بتاعدى هيكل من الرمال على شاطئ وبعدين بتيجي المياه تغسله أو شيء من هذا القبيل في تصوري بالنسبة لعمل الفنان هو نفس الرحلة التي خطها أنت مع هذا الوجود شكا ويقينا يعني الفنان حين يحاول أن يصوغ العالم هو يحاول أن يقدم رؤيته عن هذا العالم مصاغة بهذا الشكل أوه الجديد أوه، أوه، يعني أنت لما جيت اديتني المراحل مراحل الشك مراحل مصطفى محمود المادي هذه المراحل كنت بتديني هذه الرؤية رؤية هذا الإنسان كنت آنائذ مخلصا مع نفسك وتعتقد وبتخ... وبتظن أنك على حق ثم فجأة بدأ يتبين لك بصيص فبصيص آخر أخذ يتسع. حتى أصبح طوفانا من النور. عرفت من خلاله الحق، وتراجعت تماما وبصراحة مع مواقفك الأولى وأعلن وبالده في من خلال كل الر يعني الرحلة الثانية أو رحلة العودة. هو أنا عاوز أشرح دي بتنقلنا نفسي. من قضية الخير إلى قضية الحق. منع أشرح نفسي أكثر بم نعم. بمثل. يعني مثلا إذا خدنا مثل واحد زي كافكا فنان عظيم لا خلاف في نعم. مهارته الفنية العظيم لكن في هذا الفنان لما يبص العالم ويبتدي يعيد بناءه في شكل روائي إيه اللي بيحصل لما بتخش جوا روايات كافكا نعم. وتعيش فيها نعم. كابوس آه. كابوس فظيع جدا بتتوه فيما ما بتلاقيش نفس. طيب ما احنا ناخد المسألة يا دكتور. عن عن جد تاني. لا خلاف. لا, لا, لا خلاف لا على فنيتك أفك. لا, فنيت لا اسمح. لكن عشان عشان بس نربط بقى تولستوي اللي نعم. هو بحاول يوصي عالم ويعيد بنائه برضه في في, في الرواية لما بتخش جوه روايات تولستوي تعيش فيها أيوه. تشوف النور والمحبة والإنسانية جميل وتحس جميل. ان في أمل. وإني في حل جميل, جميل. فقده اللي أنا عاوز أقوله طيب من أنا عاوز أقول حاجة برضو تقريباً على هذا آه. يعني أنا عاوز أقول حتى من خلال آه. ما يبدو أنه قبيح وشرس ومتشابث حتى من خلال هذا آه. يستطيع آه المتلقي إذا كان خيرا ورحبا أن يرى فيه الخير أن يرى في دهاليز كفك المظلمة وكوابيسه أن يرى فيها ما يمكن أن يطهر أو ما يمكن أن ينذر أو ما يمكن أن يحذر. ماذا أن ما ب أنت يعني ب يعني بأودفي <تصفيق> آه بزود في من يعني بتاع شيء يعني نما العاش كفك يعرف كفك بيعملي في النفس البنيات في البليات يعني ال اللي الإنسان آه. يضيع فيه قوة ويتكافك شيء مع لما الواحد ما بينسهوش بينما تسطوي في العالم الشفاف العالم اللي كله أمل وفيه حل لكل شيء والإنسان مش مقضي عليه أبدا يعني ما استفرت مالين في فلسفة ورأي الأشياء يعني مثلا سارتر بيقول لك الإنسان ألقى به في الوجود وهو مقضي عليه بال بالموت والعبس بدون معنى وإن الحياة عبارة عن حزبة خاسرة يعني تبدأ بإيوة تنتهي بالتراب طب ما دي فلسفة لما بيحطها وراء رواياته الروايات بتتبنى بالمعنى دهو حتلقي تأثيرها على القارئ بالمعنى دهو فيطلع في النهاية القارئ في حالة الغسيان حتى كلمة الغسيان بيستعملها سارت من ف... سارتر من محاور فلسفة ما ده فن برضو لا خلاف في فنية سارتر مم. لكن أنا في نظري الفن ينقصه الكثير حينما ينقصه المحبة والخير والإنسانية جميل, آه. جميل. يا دكتور. ده المحور قلنا المهم ولا بيجرنا للدين بقى. آه. بقى آه. آه. آه. محور الخير آه. ومحور الحق آه. ده بيجرنا للدين والحقيقة أنها تكوين كبيرة جدا يعني هذا الفنان هذا العالم هذا الباحث عن الحق كل العناصر دي هي اللي دتنا المحاولة الجديدة في مع القرآن الكريم في هذا العصر يعني في هذه المرحلة من حياتنا وأنا بشوف أن الدين مهم جدا في تكوين الإنسان السوي وأن الإنسان بالعلم وحده ممكن يبقى شمشون ممكن يبقى قوته وإدراعه دي برجله توصل للأمر ها؟ no. لكن في النهاية ممكن يموت نفسه ويموت الآخرين ويكون مسخ يتحول إلى مسخ لأن العلم قوة قابلة لأنها تبقى خير أو شر يعني قم بلا ممكن تنور الطاقة الزرية ممكن تنور بها مدينة أو ممكن تهلك بها مدينة مدينة أه؟ طيب إيه اللي حيخليك تعمل داودة نعم ايه اللي هتعمل ده وده هيخ... الراديو حتى بلاش الراديو ممكن يبقى قاتل الوقت ممكن يبقى محي للوقت ده تحيي به الوقت أو تقتله بالوقت ده اللي حيخلي الإنسان يعمل ده أو ده إيه ما هو الضمير هنا هنا يخش عنصر الدين فأنا بشوف ليس بالعلم وحده يحيى الإنسان, يحيى الإنسان. لان العلم وحده وياح... العلم هيموتك بوسائل نعم هيخلد دراعك كلوه قوة مش هرد تسمع بيها مش عارف اللي بيحصل في النجوم عينيك تشوف بيها اللي كل اللي دي وسائل نعم. طب وسائل إلى إيه ما هي الغاية النهائية هنا يخش ذر الدّي نعم. هل هي الغاية النهائية مجرد القوة وإنك تهزم وتنتصر وتبتلع وتستعمر زي ما هو حاصل في العالم اليوم اللي هو القوي بيأكل الضعيف نعم. ب ب بالفنتوم وبالقوى الزرية ووو آخره لا أبداً فهذا الوضع الضيع لأن إحنا في عصر العلم للأسف إحنا في عصر علم فقط وطول ما إحنا بالعلم فقط الإنسان حيتحول إلى مسخ شائع زي واحد بيمشي برجلة واحدة فأنا بشوف إن الدين هنا هو اللي بيعيد التوازن للشخصية الإنسانية يعني الزراعة يزداد قوة والقلب يزداد رحمة نعم انت إذا زددت قوة وفي نفس الوقت لم تزدد رحمة حق على الآخرين وعلى, وعلى نفسي بالتالي. وعشان كده أنا بشوف إن الدين هي رحلة رئيسية جدا للإنسان إذا لم يهاجر إلى الله تمام زي ما بيهاجر إلى المدرسة وإلى وإلى وإلى الأمر وإلى بس إذا لم يهاجر إلى الله كما يهاجر إلى كل العوالم المكانية دي فهو إنسان فاشل طيب ده معنى الدين بالمفهوم المطلق كجوهر وكروح يمكن على اختلاف الأديان إذا تفجر هذا الحس أو هذه التجربة الروحية في الوجدان الإنساني ده ممكن أن يعني يرد الإنسان إلى إنسانيته ويثير فيه نوازع الخير والحب والجمال وكل المثل الباقي وما اختلفتش الأديان ما هي تشوهات الرواه هي نعم. اللي عملت هذه الخلاف لا خلاف بين الأديان شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي نعم. أوحينا إليك نعم. والذي وصي نبيه إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه ربنا الكلمة واحدة لجميع الأنبياء من ناحية العقدية من ناحية العقائدية الأديان بتقول شيء واحد إنما اختلفوا ليه الرواه والتاريخ اللي شوه يعني, يعني إنما جميع الأديان بتقول شيء واحد دكتور مصطفى محمود الحقيقة التجربة الخطيرة الخطيرة جدا التي قمت بها وهي التصدي لتفسير القرآن الكريم أنا عاوز أعرف يعني إحنا تبينت لنا دلوقتي جوانب من دوافعها وواضح كان إيه موقفك النفسي حين عرضت لهذه التجربة حسيت بإيه وانت داخل على القرآن كان... تتلقى أه. محاولاً فتح مغاليقه للناس هو بالنسبة لي كان حالة حب يعني كل ما كتبته عن القرآن كان نتيجة حالة حب عشت فيها سنوات بيني وبين للقرآن وحسيت إن القرآن بيقول لي شيء جديد وإن كما لو كان الآيات لسه نزلة دلوقتي فيها النظارة والمعاصرة وإنه القرآن بيقول للجيل اللي احنا عايشين فيه شيء جديد غير كل ما قيل وكتب وكتب في المراجع الصفرة ف فحالة الحب اللي عشه هي كانت سمرتها محاولة لفهم عصري القرآن طبعا ردود الفعل كانت أكثر مما توقعت يعني زي ما انت أريد طبعا ان كتير جدا من النس تقليديين اللي احترفوا التفسير يعني اعترضوا بشدة على أسلوبي لكن أنا بأكد ان أنا نظرت القرآن من زاوية أخرى خالص زي ما قلت لك هي بالنسبة لي حب أنا بشوف القرآن رسالة حب من أول كلمة بسم الله الرحمن الرحيم آه يمكن آه القرآن لأن بيجي على ودنينا كتير في الراديو من كتر من الناس بي بيتلو في التلاوة الرتيبة دي بسم الله الرحمن الرحيم وحمن الرحيم وحاجل واخد بالك تقاية الأرفات دي واخد بالك فقد الجدة والجمال إنما إذا قدرت تخلع نفسك من كل الأعراف اللي حواليك دي والعادة والتقليد بتيجي في لحظات كده وإنت بتقرأ يتفجر جمال يعني أنت قلت تعبير من... جميل آه. دلوقتي قلت إنما الآية يعني نزلك لتوها أو أقرأها لأول مرة أه لكنها نزلك لتوها بتقول لي شيء جديد خالص آه. فدي الزاوية اللي أنا خنت منها خدت منها خدت منها أنا أنا كنت كل ما بيصطدم مع المشايخ أقول لهم أبداً أنا رجل أنا أنا ما أقولش أنا محترف ولا لنا معايا باسبور بتاعكم شهادة عالمية ولا لكن يعني أنا القرآن نزل لكل الناس وربنا قال في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُذكر ربنا يقول أنا سهلته فأنت واحد علينا ليه القرآن نزل لكل الناس يعني أه. يعني م من وعندي نش في الدين بتاعنا كهانة لا، ولا إن فيه مجموعة ناس يحترفوا هذا القرآن ده بتاعنا أوع تمد ايدك لا ما فيش عندنا ده يعني كل شرط فيهم القرآن إيه إنك تعرف عربي تعرف لغته يعني إحنا ما هو الشرط ده غير هين يا دكتور. والله بالنسبة لواحد احترف ال الكلمة ووال يعني بيني وبين الحرف هي كل عمري да يعني الأديب اللي عايش مع الحرف ويعرف جمال وبينحت الحروف أقرب الناس إلى تزوق العربي وهو يعني <تصفيق> <ده> بس <تصفيق> إنت, انت ما دخلتش باللغة بس يعني ما كانتش اللغة وبعدين و... مه المراجع جنبنا آه. وهو ظنك ال المسألة ما يش الغاز مش مسوني <تصفيق> الإسلام ده هوش مسيني لأن في الواقع كتب جنبك لما لاقي حاجة مش فاهمها المعجم والمراجع وأسباب النزول كل دي هل موجودة في المكتبة جنبي حاروح وأرى برضو يعني, يعني برجع تاني أكرر من أجل التأكيد الجوهر الذي خلصت به أو خلصت إليه بعد هذه المحاولة وما عندكش نية أن تحاول من جديد هل القرآن يعطينا ذاته مرة واحدة. لا إزاي. ده لا يتقدر. لا لا دقطرة من دقطرة من بحر. ما عندك حاجة شنية. لا تنتهي. ما عندكش شنية. أو تحاول من. أو بس هي بقى المسألة ال أن ربنا يلهم. هه. ال <تصفيق> الرحلة دي بتديني تاني نوع من تحديد الفو... الفرق النفسي والفكري بين. المرحلتين اللي امتقدتهم بين الشك واليقين نعم عاوزك تلخصهم لكده في جملتين تلاتة يعني والله يشوف يعني انت عارف الانسان اول ما بيتولد وفي ايامه الاولى بيبقى مادي لان علاقاته الرئيسية على علاقات قدم مادة بيسدي امه باللبن بالشوكولاتة باللعبة. ها واول ما نبتدي نحس بالدنيا بنستقبل الدنيا كمجموعة محسوسات ما يسمع وما يرى وما يلمس، ها كلمة الغيب، ها وما بين السطور وما رأي كل دي بتبقى صعبة علينا قوي. يعني وعشان كده العلم لا يضع العلم لا يضع في حسابه أي غيب، كل الغيبيات مرفوضة. بيبني جميع قوانين ودراساته على الحواس الخمس. كل ما يرى ويسمع كل ما هو أشوه بعيني أو التلسكوب أو الميكروسكوب أو تع أجمع الشواهد وأستخلص قوانين هو ده العلم فالواحد في بداية حياته بياخد الحياة كأنها مجموعة مؤثرات مادية الحاجات الأخرى بتبقى بالنسبة له شيء يعني مشكوك فيه يعني هنا الشك, بيبقى الشك في بداية الرحلة العقلية مشروع لأن الحياة بتهجم احنا شايفين كثير من رجال الشك بداية طبيعية يعني شوفناها عند الغزالي ودي كارت وكل بالنسبة للمفكر بتبقى مسألة ضرورية م. وزي ما قلت لك الدنيا بتهجم عليك على شكل محسوسات إنما عمره ما بتهجم عليك على شكل ملايكة أو غيب أو دي حاجات الواحد ما بعدين يبتدي يكتشف حاجة غريبة ويبعد بعد ما يعمل الرحلة بين الفلسفات المادية والعلوم والكيمياء والطبيعة وشلون يبتدي يجمع الحسبة دي كلها عشان يفسر الحياة فيلاقي ما بت كل ما عرفناه في العلوم والفلسفات المادية غير قادر على تفسير الحياة والموت الإنسان ليس هو الجسد فقط نعم في شيء ورا كده الإنسان أنا لست جسدي بدليل إن أنا بقدر اتحكم في جسمي انا لست الجوع لاني بقدر اتحكم في الجوع وانا لست الشهوة الجنسية لاني بقدر اتعفف واتحصن وارفض الـ الـ الخضوع ده. لشهواتي فده معناها ايه معناه ان في شيء اعلى من الجسم آه. فطبعا الواحد اللي بيبتل يتأمل بقى يكتشف ان ورا كل مجموعة المحسوسات المادية دي في حقائق ده. روحية عظيمة هي اللي بنسميها في النهاية العتبة اللي بتودينا للدين هي دي البداية يعني زياد ما تكتشف فشل المنهج المادي في تفسير الحياة وتكتشف ان وراء المادة في شيء آخر فانت وضعت رجلك على بداية الواد المقدس بداية الواد المقدس دي والرحلة دي بتنقلنا الى ادب مصطفى محمود في الرحلات انت لك كذا رحلة في الصحراء وفي أوروبا وفي أفريقيا ولك رحلة إلى الوادي المقدس أوه. إلى مكة آه كان منهجك واحد في كتابتك للرحلات الأربعة؟ لا يعني هي طبعا رحلتي في الصحراء أو في الغابة أو في أوروبا مختلفة عن رحلتي إلى مكة لأن في رحلتي في الغابة بتدور على جمع الشواهد والجزئيات اللي بشوفها والشيء الجديد في البيئة الغريبة دي في الغابة أو في الصحراء بالمسخ في قبيلة الطوارق أو في أوروبا لكن رحلة الإنسان إلى الكعبة هي رحلة من نوع آخر لأن هي في حقيقتها هي هجرة إلى الله وعشان كده كل ما هو مادي يعني حكاية الرجم حكاية الطواف كل دي رموز يعني أبداً الواحد واحدة بيخد هجم معناها في ناس يقول لك يا أخي دي وسنية إيه حكاية الرجمة دي وحكاية طموع ألف حوالين حجر أبداً ده هي رموز زي ما الواحد مثلا في تمثال الجندي نصب الجندي المجهول بيروح ويروح حاطة ورد فهل أنت عابد أصنام؟ أبداً ده هي رمز لأنه هو النصب التذكاري رمز لجندي مش عارب أنت؟ الوردة ده رمز الوشيطان الح... في رجم إبليس أنت عندك حتى ترمز للشيطان فبترميها بطوبة نعم بعكس حكاية أو للشر بعكس المعنى. حكاية الجند المجبول اللي بتقدم لوردة فهي رموز وكل طقوس الحج ما هيش هي رموز يعني مثلا التواف هي رمز لطواف الأعمال واستهدفها شيء واحد الخالق سبحانه الـ الـ إن الإنسان في الحج مثلا بي يحرم يعني يبقى عريان لابس مش عارف حتة خرقة كده خرقة على جسمه ملفوف كده به ليه؟ دي لها معنى لأن في الواقع أكن الواحد طالع مولود هو لما بيخش الدنيا مولود أو يطلع ملحود بيطلع إيه؟ ما ملفوف نعم عريان ملفوف في حتة بيضة كده منخشها. ملفوفين وبنطلع ملفوفين برضو، فما الله لا يصح إن الواحد يروح لابس عامل قرافطة مش عارف إيه ولأن ربنا ما هوش الباشا ولا البيدة ربنا ما فيش أي لبس ينفع له عشان تقابل ربنا لازم تتجرد من كل الناس الناسين والأوسما وقرافطات وجوائز التشجيعية وتع وتأبله عريان لا ما فيش يعني أنت بالنسبة لله إيه ولا حاجة، مم. فأنسب زي هو الله زي هو إن الناس كلهم زي واحد خرقة كده زي ما دخلوا الدنيا وزي ما هم طالعين منها هذا رمز يعني ما رمز رمز التجرد دي الرحلة آه. فكل ما ما في رحلة الإنسان إلى الكعبة رموز وكلها زي لك هجرة روحي دكتور مصطفى محمود بيرى أن روح الدين أن الإحساس الديني الوجدان الديني هو الخلاص للإنسان من مأزق الإغال في العلم دون ما دف من روح تهديه وتسير به في دروب الخير قدما أحيانا فكرة إيصال معنى الدين بالمستوى ده هو عاوز أسلوب عصري يعني ده بيقررنا للأسلوب وده لك برامج أيضا في التلفزيون بتحاول من خلالها أن تؤكد هذا الأسلوب أوه. برنامج أوه. العلم والإيمان نعم. هو في الواقع يعني أنا بشوف ان الدين مظلوم معنا لأن إحنا ما زلنا نقدم الدين بأسلوب قديم جدا اللي هو أسلوب خطبة الجمعة أسلوب كلاسيكي توصل الناس جايين من آخر الدنيا يصلهم فيجي الخطيب يوقف يرعبهم من جهنم ويدخلهم كلهم جهنم اللي صلى قضى ولا اللي جه متأخر نص ساعة يجيب له حديث مش عارف من فيه نعيه يوديه لجهنم مسلسل فمع انه بيكلم الناس بتوع اللي هم جايين له ما البقى اللي ما صلوش اللي ما قد بقى فاللي هي أسلوب خطبة الجمعة ده هو طبعا ما احترمنا العصر يتطلب أسلوب أكثر سراء وخصوبة لأن الدين عمر منزلش إرهاب ده ربنا سمى نفسه الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني حتى إذا ذكر جبروته فبيذكر جنبه رحمته على طول لا, أه لا, أه لا البسمالة نفسها أه أه الرحمن الرحيم اللي هي بنفتتح بنا كل شيء قال وبعدين قال لنا قل رب زيبني علمة يعني قال لنا نطلب العلم وقل اعملوا يعني ف الحقيقة في مفاهيم في الدين عصرية جدا يجب أن احنا نبرزها وبالذات العلم والعمل وبأساليب جديدة جديدة تماما ملائمة لروح هذا العصر, العصر طالب الجمعة اللي جاي لي عاوز أكلمه بأسلوبه اللي أرى فرويد واللي أرى داروين واللي شك وقال لك يا أخي ما أعقول ده دا دا داروين بيقول ده دا الأرود مش عارف إيه أنا لازم أكلمه بأسلوبه ده صحيح ده الفكرة الحقيقة السؤال الأخير اللي بنحاول نختتم به هذا اللقاء مع الأديب الدكتور مصطفى محمود هو سؤال حول مشاريع الفنية التي نرجو أن تتحقق وأن نتلقاها والحقيقة آخر حاجة بفكر فيها هو أني أحط الفكرة الدينية على المسرح زي ما حطتها في التلفزيون يعني أستخدم الوسائل العصرية جدا للمخطبة وأسخرها للمعنى الديني فهي ليه مسرحية بعنوان الشيطان يسكن في بيتنا وهي مسرحية تدور في النهاية وتهدف في النهاية إلى معاني دينية مهمة جدا فهي دي الأخير مشروع الواقع مشتغل والله نرجو دوام التقدم ودوام العطاء من الدكتور مصطفى محمود لإثراء وجودنا الأدبي على المستوى العربي ونطمح أن نصل إلى المستوى العالمي إن شاء الله سيدتي وسادتي كنا في هذه الحلقة في برنامج مع الأدباء مع الأديب الدكتور مصطفى محمود مع الأدباء من تقديم إبراهيم الصافي